وإليكم جزيلا بسم الله الرحمن الرحيم نبادئ الفقه عن أبي أمام ذالباهي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخصب في حجة الوداع فقال اتقوا الله ربكم وظلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وابعوا ذام لكم تدخلوا جنة ربكم وحديث حسن كل عبادة لا بد لها من نية والنية محلها القلب والدليل حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إنما الأعمال بالنية متفق عليه التلفظ بالنية في والذليل حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحتذ بأنبنا هذا ما ليس منه فهو رد متفق عليه فإذا قيل لك ما هي الفتعة هي ما أحدث بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لقص التعبد وليس عليها ذليل من القذاب ولا من السنة